إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 سنتی پیغمبری پیشوه علیه الصلاة والسلام لقد بجماره دوست همین دا کوئی کردی نوا خوشویستن هر وقت سن منجی رمزان منجی قرآن خواه پروردگار نوم دا قرآن پیروزی وکو پیامو دستورو پیروي مروبایتی بو خلق ناد هر وکوو چون ماننجان مان تهوبله خوشبی خوا ګوره صبحانه هو تعاه هر وکوو چون ماننجمان مانجی قبول کردننی ص د کو خیر و چاکیا هر وکوو چون ماننجان مانجی ګرانی بندەکانی خوای ګورهبوللای خوای ګوره سبحانه هو تعاله هر وکو چون منجی لی خوشمونی خواهی گوره و دوزخ و زهنم داد اخرین هر وکوتشون منجی رمزان منجی رحمتی خواهی گوره و درگاکانی بهشت هموی دکریتا او بهشت خوی درازینی توا بو ایماندار و مسلمان آواج منجی رمزان منجی ذهاد و تکوشانا منجی خباد کردن لپینا و دینی خوای گوره سبحانه هو تعالی بنا خوش وستان او جیهادو تیکوشان و خباتی که قوای پر وردگار وکو فرزه لسر امتی اسلامی داناو زیعوازی نکردو لنیوان فرزکانی تر وکو نویجو روجو حجو زکاتو حر فرزه چی تر که قوای گورا لسر بندکانی فرزی کردو زهاد و تکوشانیز بو پر پاکردنی دینی خوای گورا سبحانه و تعالی بو بلاو کدنوی دینی خوای گورا سبحانه و تعالی وکو اوفر زانا بلکو لپیشتری شلحندگلاین لمنج رمزان دا خوای پر وردگار یکم تاقی کدنوی مسلمانان و ایمانداران و جیلی یکمی کد لمنجی رمزان دا خوای پر وردگار یکم سرکوتنو نسری بمسلمان دا لمنجی رمزان دا خوای پر مسلمانانی توفیق دا و هدایتی دا نوسری خستن چون توانیان زیاد لگر نفسیان بکن لگر آرزو شهواتکان بسریان دا ظالبن آواف خوای پر وردگار سری خستن بسر کافر و دشمنان ها لو مان قبير وزدابو رعيلي وجيلي يكم بس البرشدى بيغمبر عليه الصلاة والسلام ليكم مواجهين ايوان ايمان وكفر خواهي قورة سريع خستان ايمين مسلمان ايمين كوا ادعادك ان امتي محمد صلى الله على محمد ماء الاسف مخاب اوفر زمان لبيرك الدوا وكزانايت مسلمان خايف پروردگار پنداشي به داتوا ناوي لجهاد او ټيک او شان ناو الفريضه يعني او فرزي کول نا او محمد نماوا او يك لي غافله او يك مسلمانا بيري لنكنوا بتيبي گنزان گنزاني امتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام باز ام همو پاشم او همو تمنی اسلامه پاش او همو درد سری پاش او همو میجو پر لنا خوشی و هلاکت زیهد دی یعنی بیر چوتا ورد ایستا زیر دستینا ایستا مستضعفین ایستا اعمال او زمانه دا هر یه چه للای دشمنانی اسلام بجولکا بناسارا با دشمنانی نوخو هر یه چه لشوینه تپلوک من لیده دنو. بوين ازير دستي هموان شبابي از اوايا ايما انفع زمانا بيتر دوا لنه دار رازناكين داروجو دار رازناكين لحد رازناكين كزكاتو خير وصداقه دكاي رازناكين اگر راز بكند بي لو بجداري بكين وكو بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو اي زيار كردو ينان ايما او اي كواسر كوتني إسلاما او اي عزة قولي إسلام تدايا هرهمو من لبير كردواء هرهمو من لبير كردواء جيلي كم اواني لخزمت في غنبالبن عليه الصلاة والسلام او جيلي الدواء اوكب سلفنا سراون رزاو رحمتي اخوة قوليانا سربي جيهاديا وكو عبادتكاني ترتمع شاك الدواء همو صالح غلفين مسلمانا زار 2000 هریشی کډوت اسره کافران نږ جهادي برګري نږ جهادي برګري او ایله ناو خاطی خو دانش خلک به ظلم وتعدا الی مکه برګري له خو بکا نا بو بلا او کډناوی اسلام لا صالح زار 2000 خلیف او پيشوای مسلمانان لم اسلام دا هریشی کډوت اسره کافران سر زړه سر نصار بو اوی ملکزم بو اسلام بو اول سر شور بلره برابر اسلام و مسلمانان اي منا بير مانكن لا بير مان نه ما لا بير مان كما لسدس دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام او جينا کنه نعلم مغازی نبی صلی الله علیه وسلم کما نعلم الشوره من القران جنجان داعیان باخوزان هم قرانی اسلام او نه کده سوز اسلام جیل رابقرن دفنون ائمه شرکانو غزاکان پیغمبر علیه والسلام بابو باپران ائمه فری اندکردین چو او افير ياندك الدين پیغمبر عليه الصلاه والسلام نجيان اذا بيستحاول بيستهاش غزاك كردوان تش ايشاكه حموج ده زاني تش نتيجه كان ده زاني تش ده زاني شاركان وغزا كان تومبون تش ده زاني تن تن كتيب و لواءت ده بازار كرد تش ده زاني سركده مسلمانا لو شرانه شيبو تش ده زاني تن كست يايده شهيد بو فلا شهادتي وركد اما ميجو ايميا اما بابو با پیران امن امه ژوند ابوا کاله چینه اوان د ځانن اوان خلک یې فردکن او ضعف او استکانه او ناخوشي وجه د ستو کواب مسلمانان د هاتو بوزنین هوی چی خوش ويستند بو جلی کم وانب بو ان له خدمت پیغمبر مون علیه الصلاه والسلام دینه کبه شویږي ترته قایستونه نقوک اوي ويله بير من نبي تنتكوشان لفيناي خوي قورا اوي باسي نكن تنتكوشان لقوي فرودغان لفيناي خوي قورا سبحانه هو تعالى شرم دكم با باسي جهاد بكن شرم دكم باسي غزاكان پیغمبر بك عليه الصلاه والسلام هرله يش رمضان هتا اخر رمضان هرله مان جي محرم هتا کوتا مانغ ذ الحجزه یچه نابینی باشی غزاکان بکا یچه نابینی خلک تحریض بدا هانی بدا جیهاد بکنن پیناوی خواه گورا زوربای زانا کان من پیز نزانا کان من نزانن نسل حالا جیهاد فردو عینا نزانن مسلمان پیست بران بر کافر حال سو کوتی چون مع الاسر مخابن او رزیلو او زلیلتی او امتا که یستا کتوشی بوا بابزانی سببی <سؤال> چیان <سؤال> دفرمي ان تأخر, تأخر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجة المنطقية لقوم نسو رسالتهم دفرمي دو اكوتني مسلمان او رو لباش رواياتي من لتكاني سرزوي مسلمانان او رو كدو اكوتنا لباش روي من سببي اویا ا مکهومه چین ملت ه چین امه ته چین پیغام خوای گور ما لبير کړ دوا پیغام پیغمبرمان عليه صلوات او پیغام ځواني که خوای گورہ ب ځوان ترین شوه کوته پیغام بر اک ترین پیغام بو ایمه نادوا لبير مان کړ دوا لبير مان کړ دوا وای رازيل بوينه بوای زلیل بوینا بوای به قیمت بوینا بوای برابر دښمنان من, بوي بوي بوي بوي من, من مستضعف سرشورن سببي اوه او پيامي خوي ګور ما له بير او پيامي رب العالمين مان مان مان مان ما له بير كردوا مقله بير منچوبي خوي ما له بير ما كردوا خوي ما له بير خوي من من بير دو توا هو اي اوښ خوشستان يكم حجري ما كردوا واز ما له قران هناوا دور كوتينوا له قران هر يشي له ائمه بزانه وبنزان بكن دوار او دوار اوي قران دخوینې تا لې شي رمضان ها تاثیر رمضانو بس نو رمضان په دختم په ختم په ختم په 5 ختم په 6 ختم په لانی کوم د قرآن دخوین نو به اوي لسر آیته که آیته کاني زیاد او ټیکو شانه هل وسط تو زه بیر بکين نو من خو من به قربینن اساب او اوقات بو او آیت داوید دا و سیمه لدا کا اتاج واجب کين لبير ما نكرده لبير ما نكرده واذ مان لقرآن هنا؟ واذ مان لقرآن هنا؟ أحكام القرآن أخوة قولنا ناردو يتبعه ماء لبير ما نكرده إيشي بيناك كاري بيناك عين خستوت مانا بشتخوما آخر شدب بير ما نبيتو آيات كان القرآن آخر شدب بير ما نبيتو لكاتناكوشي لكاتي جيشا حديث كان في غمبر عليه الصلاة والسلام اااااا اااا، اخلد با بير بيتوا من بيتوا، دی هاادا تاک وشانه لپینا و قای گوره سبحانه و تعلیم توشی حزیمشی نفسی بوینو خوشو اويستان درون من رخایا، درون من زعیف بوا براین بردجمنانی اسلام بی قیمت بوینا هریشهل الایک ودتوانی زفر من پی بدا، عذیت من بدا، آزار من بدا، عشکند من بدا، کسی جنیه لاصر من وان بوده کله یې لسره من به جواب به جله پیغمبر بکره عليه الصلاه والسلام بزانی چون به او جهاده من بو دکاکه یم له بیر مان کدوہ همدا ارسالونه یې ځان لې بحکاته بشیروکو بداستن بشتی خیالی ته دګل مع الاسف هر اسلام یې کان اوانه بناوی اسلام ارسال کار دکن اوه له پښتو ته تل بیر لابش خلطي تل بريانك الدواء زول زاناو دانا كان مان لبيرماندا كان ممفكيرا كان مان دين سرشاشات تلفزيون دلن او حكميزي هاد وكات اقبوا كوتا اي باتوا زور اشجمان مع الاسب مقابن او رزيلي ذليله تا اما تا شبوين ايساكا نبو له امتي اسلام توشي اونا خوش نبو اغنبر عليه الصلاة والسلام خوش تباس إسلام لك أو هذا فرمي رأس الأمر الإسلام دفرمي اسلام وكو شرواية چون لا شاء اگر سري نبي هت قيمتنا بي با هردز بهز بي باجوي بهز بي با هر بي كان بي, بي با كان كار بك اگر سر نبي قيمتنا بي أو لا شاء وعموده الصلاة <سؤال> كوالغي اسلام نوجه كوالغي اسلام عمود اسلام نوجه اگر عمود نبو كوالغا نبو بناراناو استقيمتش نابتن وذيروتو سنامه الجهادو براملوت كي هلا برزي اسلام جهادو تكوشان لپنا خواهي گورا كوات الجهاد لنوجه كم ترنية بلکو زياتريشا كاته لواية عسكري سربازي دسی با شوانه لو شوانه کوناخ دادا یکمین شد که قایده که سرکرزه که بیری لدکاته اوه یکوار ربیای شوانه دابنه لبرستهی شوان لو شوانه با اوه مراقبه و سردهری دجمنان بکه سردهوری خوی با اوه هر زرر زیانه ناخوشیه خبره تینا خوش بیتن با او سریا او خبریان پیب داد زیادش اوه ی اسلام اگر امر ربیا نبی اذا امسا سربازه لو نبن اگر او كتيبه استطاعه نبيه تنتمع شاي اخباري دوج منك فيما مرانيه ايامد فوتين قسمبك و اقا زهاد جنبي تاكوشان اجنبي او اكو او ربيه ايامد الفوتين لناودة وكو لناوتين او فوتين او باقيمة الرزيل بينا خابره هاته خزمه البيغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرما يشتيك النسائي والبيهقي روااتي دكا عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا بغمبري عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يعدل الجهادة تاك جيبكرا اواني قعتب زهادكا والعياذ بالله اواني زهاد النبي رخوبر ديتوا اواني قعتب مجاهد بكباجران دكا كبودين اخواي قور زهاد دكا تاج جيل رابقرن ام اسلام امي شريعه اخوي قوره سبحانه وتعالى كبره قلت اي في غنبري اخو عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام لا ولا ندا لا اجده أمكسي بيغمبري آخر الزمانة عليه الصلاة والسلام فأشان بيغمبر عليه الصلاة والسلام بكاب فرمو هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر فقال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمو يخوش شوستان. دتوانی اگر یچی بود جیحاد سوله پنایی خواه گوره اتو نچی بود جیحاد بچیم از گوت لبیانی حتا اوارا هر بروجو بی همو روشه شویج لعوارا حتا بیانی هر شو نیش بکی کواهت اگر وی بکی اوزا ازرو پاداسی مجاحی دده بی کابره گوتی یا رسول الله علیه السلام چه اما بتوانی چه بتوانی همو روش بروجو بی همو شویج شو نیش و تاعت و عبادت بکا شوكا زندو بكاتا وكاز ناتواني درزي مجاهد زمانت ببرزمانت بسوتة قصبرانبر مجاهدو زيهاد بكي هاتماشاء ورزي لكا كيمتو جمينا په اغنبر عليه الصلاة والسلام دفرمي يوشيكو ان تداع عليكم الاممو كما تداع الأكلتو إلى قصحتها پیغمبر <سؤال> علیہ الصلات والسلام له الصحابه كانوا زي خوای گوریا لسرب دانی شبو فرموی نزیق بو اوا لکل امتی خویت نزیق بو اوا اندر زیلو بقیمت بابن چون کاته سفری دد اندره خلک دعوت دکرتن بو او یانی له اخوا چون هر یکل شونی خوید سی بو فرمید بعدای خو د فرمی امتی من وای ذات او خلکانی تلجو له کود یانو بينك كان مشريكك كان اوادس دين امتي من هر يشل لا فتش له اخوه صحابه زي خوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قله نحن يوم اذن او رجئ ما كم بو امام مسرد كم بو امام مسرد يعني عدد عشره امه كم ده بي عليه الصلاه والسلام فرمي لا انكم كثير لا لا يا زوران اي كزورين اي بوها ورزيل دبن پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرموي ولكنكم غثاء كغثاء السيل بلام اي واحد سندزورن بلام بي قيمه دبن سونك في سراو هس قيمتين يا اوا بي قيمه دبن ولينزع عن الله المهابه من قلوب اعدائكم ويقذف في قلوبكم اوتير سيك اخوي قوريها بستيت نعود دلي دوش منان خاي قوري ديداي نيتن لباتي او وهن وزعفي دايتنا ودينغو تلزايتنا ودينغو اي امتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام صحابره زي خوي قوري النسر بفرميان وما الوهن الله اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تنسو وهنسيا پیغمبر عليه الصلاه والسلام في الموجود حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا و الموت دنيا تان خوش ببه لقل دنيا تيكل دبن برادة دنيا دكان عرضو شهوات كانتان دبنا مسلط دبن لسرطة حتي خرافة بيتان دكان اوان دي لقل دنيا بك... تيكل دبن حتى بقيمة رزيلتان دكاتان رشوشتان لمرضين او اوان زهاد دكاد بيه كم زار حزي لمرضين بيه دبی ەکەم زار حەزی لە مردبی لە پێناوی خخوای گەورە یچ جهادی پێناکرە قسە من بالله العظيم ی ش جهادی نفسی خۆی پێناکرێتن ئەگە ننتوانانی جیها لەگەر کافر جها لەگەر ئەو ننفس ئسب بکتن مرد لە پێساوی خۆداێتن ئەودە مدننی خۆشب بێتن چۆن کافر زیانی خۆشێ دبی مسلمانیش ئەوەندە مردی خۆشب بێت ئەوەندە حزی لبی لە پێناویخوای گەورە لە دنیا دەرربی و حب الدنيا وكراهيه الموت سلمان لا قال دنيا تكبله اويل سر دنيا ذكريتن وشربو ذكر اويل سر دنيا خباتي بودكره اويل سر دنيا تيكوشاني بودكره صارجي صارجي صارجي اوندا بثايبتي لا اسلام يكاني جواني بلاي اسلام ادعي اسلام دكن صارجي صارجي اوندا بو خاغور بكن خاغور دين صدكن حسما بالله العظيم لفرمون ديشب تردى في غمر عليه الصلاة والسلام دفرمين إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجبال الجهادة في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم سوف يقولون بخوشيوستان او امي ايسا كحالة امتي پغمبر عليه الصلاة والسلام او جرد السيئة او ضعيفية او رزيليا او بقيمتيا كأمتي شبوه لو زمانا او او اي درد كانوا سارا سريشون ببعض ذكا عليه الصلاة والسلام خوشيوستي خواهمو لايقب باوكو دايقب قلباني بين لايقفر مودة لسن وشيك درد كمان پيدل نقوشه كمان پيدلل درمان كما تتحدث عن العلاج؟ أخبرني إذا تباعتم بالعينة إذا كانت تباعتم بالعينة، إذا كانت تباعتم بالعينة، فإن كانت تباعتم بالعينة، بحلال، بحرام، بالربا، أو معاملات لنا، أمتي الله عليه الصلاة والسلام، أو بإدننا الشرعية، أو لبيع الشراء، لكرين وفروشتن، لمعاملات مالية، سلناو خلق سلناو باغا كان ذكر له اوروبا وامريكا يبديننا صاليو يهودج ناكريتن او معاملة رديوية كواناو خلف ذكر لهناكم القاي امداب طيبتي لناو كافر ان جوستاننيا واخذتم اذناب البقر واخذتم اذناب البقر بدو حيوان اجلكون ما بس في پیغمبر عليه الصلاه والسلام اويا هريكه خاريش اويا تي ازلي زورتي بحيوان زورتي بكا وبكا فخر شانازي بهكاتن ناا جاي لدينه ناا جاي لنوجا ناا جاي لسمعتها ناا جاي للروشيه ناا جاي لعبادتها ناا جاي للسيل رحمه ناا جاي لها توكن مسلمانا ناا جاي والا اكثر بيغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي سيام دتا اويا خريچ كشتو كالن هر يجي خريچ زراعتها هي سيتري لا في جميع ناجل <سؤال> سد <سؤال> سويني عباده لا من سويني دروي لا سد كاتن شندي مدروي لا سد كاتن شوارمين درتن ده فرمي وتركتم الجهاد في سبيل الله جهاد تيكوشان فينا خو غرو واز دينن بو چونشي سيدرت او كما تعلمون جهات تاني فكر دستوى كما ترى من أجام لأجل وحيوانا كان به يا مثل جهات بكم أو ترى من أجام لكشتوكالك بي زراعة كم بي عدك بي يا مثل جهات بكم أو ترى من أجام لبيع شراين أو بازار بيتن أجام لكرينا فروشتن بيتن أجام لسعوي بازار بي بازرقاني تشونه وزعتي بسرده جهادي في حالتي تكوشانيتي ما كيف خويتي دالدي خويه خويه باق دفاعي لك زاري عليه الصلاه والسلام دمانه بودادني ده فرمي خويه گول حتى نقري نوا بودينكايو لم يكن فقط لدينا أيضاً يعني ذهاد التكوشام و هذا الدنيا بين الأخوة قورا بصلحين و هذا الدنيا بين الأخوة قورا و هذا الدنيا بين الأخوة قورا برمبران برم بردو جملاني إسلام بوستنو ناحزاني إسلام لنوبا عزته قوريه سربستي آزادي حرية مسلماني دا قريتوى. كيخامر عليه الصلاة والسلام لفرمايشته الصحيح هذا فرمي جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم هذا فرمي لقر كافران ومشركان زهاد وتقوشان بك ببارة وفول بزبان بروح جيانتان قرباني بدن بإسلام كواني كواني اوەی د توانانی بەنفس بەجیان گربانی بداتن پریتهەوە سر اوله دې ماوەستامر خلی چې داوه باننگوازم و کسەی زاباز بۆ عالم دەکەم خلک دگەڕێن. وهکو باننگواانی ئێمە دا بین شور د تللفزیون تەلایتەکان. ئەوی بە زبان داتانانیتن ناویریتن ترسی کتهته ناودل، دله ماما سمبن به او صدقه او خیر فکر یتیم او ای روله ساکیو ماما ستاه با خوازه ار مت ددمو ساکه لګل دکم بل نفس کس امادنیا بو نفس کس امادنیا بو, بو روح او جان کس امادنیا دا قسم من بالله العظیم خاله یشه خوش نابتن خاله یشه نابته به حته اماده نابتن قرباني بذاتن بنفس و بجان و بروحي خوى لو خواهي قوله سبحانه وتعالى لو سر خستني الدينة كي خوى والله خواهي قوله اوكتنا بعتبال عماد نبي نفسي خوى بكية قرباني بو او دينة جا بجان من وك واذبه سر شانم هل شته بزانم تهيشت بخلش رابقينم خواهي پرورد قارج ناز و نعمتي لقل من كرد والسر او من براء پیغمبر عليه الصلاه والسلام من ادناوه حتى ما بمسيب زان فيسبه بقى بزان الجهاد اورو لو زمانه لقرني بستيوك لهزار و436 سنه جوه هجرتي في عليه الصلاة والسلام ساق بزان الشرعي خوي غورى اوي عمل والله وبالله وتالله لها عالم بتايبه العالم بناو اسلامي جهاد فرض عين فرض عين فرض عين واجب لا سرشان مان هموان بقص كمان بقورمان بعبدمان بكويلمان بس سيدمان بعفرتو ببيامان والله وبالله وته الله فرض عين يعني وكونجوا وكون روجوا وكو, وكو, وكو حدوا والله وبالله وته الله جهاد بكلو فيناي خويه جوره كرلك حاجك جورتنا شنشي اورا كزي هذا كلب يشحدك يا المعلومه هل عبادتك اقل زمنك لفيج او ترب في لبيش او فيج كخي خير ادروه ادا تش جاتردبي اما علماء اصولهم مو هذا فرمون جهاد اورا كله مو عبادتك ايت لفيشان لفيش ترى شنشي اورا بينا او حراسه نايا اولا نمانه اقادر ماكن ساودري دوش بنا ماكن اقال هردا بي پنزګه بينه جوړه لسعاد جان زو نیو مسجد دکېته ها مله دوای دوای نش څارګه کوزنه خپاتي دکې هو جهاد نه بو يرزل بو نه ها کټینه او ګر دینانا مله نه کی له څه او بک ها اورهابیا خلق دګریب بناوي خلور اراب ازيتي زدي او به بای يرزل بو نه لبرڅ له برو جهاد نه جهاد نه بو یو ما مسرهاتي كواته هر نجيبكين هر وجيبكين برازيلي بشر قبولنا بي قبول هو فرمي ايبوع العبادة اجناكي ايبوع الفرغ الجيب اجناكي وكو او اجيب اجناكي دي بسرن جهاد لسلحالتك فرض وعينا نلل ما مصطلح وقت دكا اما همو كتب الشريع او فقه اسلامي او احكام مذهب لواني تريش لواني تريش او الماني كمذهبيشان تدوين نكراو و ننسراو بروتما شاي بكن اسا فرض عين لو حاله ثاني كم اما قاعده اوان دانو اي ما منال بوين خندومانا بلا ما اسا بكلك مره انا جاي اندوا جناح بارين اني بخنش راقينن جناح بارين سلا بدو في الدنيا سلا بمنصب و سلبر أو ترسيك في غنبار عليه الصلاة والسلام دفني ترسي واحداً لا يتدليل حالتي يكم ديهاد دبي بفرض عين لنجلة بيشتر دبي إذا احتل الكفار بردة من بلاد المسلمين وجب على الجميع الخروج دفر مي أقر كافر كان يقب استخدش مسلماني عند جير كرد واجب ألا سرهم مسلماني أو شو يناه ديهاد بكن خروج بكن اما قاعده زنان رحمت اخوان لسربي در يا اخي نواه الايه عليه الصلاه والسلام ايما شو هي نيا دا داجر نكربي ختشو مسلمانا تش شو داجر نكرابي يا او تكافر ذولك يا مشرك داجر انكوا يا او تان كل جو كفروا اول داجر كدوا يك بس تخات مسلمانا داجر نكربي يجب استخاد مسلمانان في بل تطبيق الشريعه الاسلام بكاتن يجب بجير استخاد بجيره واجبه استخاد مسلمانان همي داجكه وكو قلتم ينجلك او ديان ينج اوتا الخلج وكاني اوان خفر وشكان بكره جيرهاني اوان داجله كدوا امين دو اگر ها تو اسيره شي مسلمانه كافران بيست حموم مسلمان حول بدنا رزقاري بك امر القران فرمي حديث النبي عليه الصلاه والسلام سيره النبي عليه الصلاه والسلام ابتدايه هل اسيره لمسلمانان كوتجردست كافران مسلمان بيست هميان بافرد وبياو بمنال بغورا ببچو هذا هم بده بيحول بدنا بيست رخصه لدا کو باب يا ور بغرند په ایستیز ناکه افراد اذن له مردي شوور بګري نابي بلله سنتکان ته افراد نهي بروشيبي دبي پرز به مردي کمزاني مزي وريته دا بنام له دا په ایستیز رخصتی تن رخصتي مردي شوور بګري په خوځه تاريخ بي وازم له سري فست دره جهاد ته کو شام کال په نا یو من هيا سن اسير من هيا سن اسير, أسير مسلمانان لا زندان كاني كافر وطغاط دولكوت جانن اسدنا ويرن سن ديان هوسور وسوارد كان خوير رزگار ماكي سن ديان دعاء ولكن خوير رزگار يانكي هل اقوان تامو حتى لاي رافيزه وابو غريب حتى دي تو اوي اوين دريكا سن بان هي جيراون سن مان هي ز سنه هي مستضعفن سن مان هي ازجد والله وبالله وطالله لسرهم ما واجب أوانا رزقار بكين لذا استكافران بيدنا حالتي سيم كذهاد فرج عين دبي أو أي كوا إذا التخذ الصح... وجب على الجميع عدم الانصراف أقر كافر, بشرها دوصف يشي كافر يشي مسلمان بشرها دوسف يتي كافر يتي مسلمان ببشريا حرام يتي شينك بذيبه فشلك افرامكا لا تن شو استا شره اي مهلات بينا لا فلسطين في كفر وسف في ايمان برن برياكن ايما قاصيدكن څنمنه یا افتاقه څنمنه هه اوه وسای خومن بلم نڅه یرمتیه مده خالص یی ترکا واجب د نبیت انجهاد فرض عین د بی بي پیوسته هموما ته دا بزاریب کین اوه کوا شریعت اسلام تطبیق نکره له حجنه حتی عقبنا او مسلمان یجبن حتى أغسروا كأنوا أميرا كانوا طاغتا كانوا بناوا مسلماني جبن بن نفوذ مسلماني جبن داكوا بأوشاء مسلماني جبن لنأ أمتي إسلامي جبن بخواي أن مادام شريعة خواي جورا مادام شريعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تدبيقنا كان زهاد دجان واضبا واضبا واضبا هاريا شئ لشيني خواي دابي زهاد بكان زور تاجيش تيبقان خوش بابا خزان وزنان فش يواشتو بغان ما بس من جهاد جهادي قتال الشرق الدنيا جهادي زمان نال من بريق سبقات جهادي فارس نال مدفلسي لناو 100000000 درهم مليون نتائج الصفقير بكاي باسي جهاد هذا كم باسي جهاد دا كم باسي شمشير دا كم باسي كراسونكوف دا كم باسي رمح دا كم باسي طياره دا كم باسي اوز دا كم مسلمام بيس قنبله ذريه ابي هم عالمشنا نبات بس في سبيل اوي لا إله إلا الله محمد الرسول الله سربكي حكم أبي حاكم بيتن شريعة كي محمد المصطفى عليه, وص... عليه الصلاة والسلام حكم بكاسن أو هموحد كذكر برغمبر إسلام كي بدعب دي كي مالسى برغمبر عليه الصلاة والسلام تفية لكراوة تحداثة كم ليرو همو مزقفتكان اواني همروجه كراو لا سريده كان اواني كاين تعاد تقاعد كراو يشبي لا صدكان دلمسقف كان, كان دا دا اواني بر رمضان صا به قران داز خشنو دا دفن حدود رمزه كم بقي با بين تحداده كم لوهم مسقفتنا شي هيا شي هيا لسه بيغمبر عليه الصلاه والسلام زين شي له دراك شهد شي له كرابي که هرڅه چې نه خوشي په ګتريبي تو خواجيان امته داد شین همو راځه کسب پیغمبر د ګوتری علیه الصلاۃ والسلام عالم شو کاتب را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسلام د امه راهبر ازلی به څلوري بقیمه بقیمه داد نشین اسلام جوړ والله اسلام له مبريعه ګلوابین والله اسلام له مبريعه ګلوابین والله اسلام امي قبول نی امي نیتن اگر برګریله پیغمبر رکه علیه كابرا لو سرب الديني لا فاسقي لا سقندلي لا سلمانيت لا حزب كوادا غير ما انزل الله حكمك ام ذا بركري لدك بو يتحمايه دفاعي لدكات هل شي بكره في بكره خو دكات قرباني او اي اما ابو اسلام بونيكن غنزان غنزان لشو بنايكن بونايكن بو اكلاروج قيامه شي بكام बराबर خو رزيلي لو جاتر، باقيمتي لو جاتر، كمي لو جاتر، انتظاري چی دکن؟ صحابه پیغمبره علیه السلاة والسلام، لشهر ده پیغمبر علیه السلاة والسلام، لزیاد شره لگر دکردر، لگر آواز شره دکر، بجداری دکر، شو شره لگر دزبوه؟ کاته کواحیر شی بوده صحابه خویان ده ده پیش او، ده ينفرمو، نحری دون نحری صدری دون صدری ای پیغمبری خواه علیه السلاة والسلام با اول زبا ملي من بکویتن او زبا ایتوب بکویتن ای پیغمبری خواه علیه السلاة والسلام سینجی من بابی تاوی قایو برگلی نبوتو پو اوانا چینا او گنزانا چینا ابو غنزاني بتما حوري بحثت لنا شوينه ابو غنزاني بتماي نازو نعمتي خويا جورنا لنا بش بشي لشوينه لشوينه لشوينه ده ثانيه البلد قاعد ليش لا نمس قلب شر بكون ده ثانيه شروره كنت كل سواق مكان سمير كنت هي هل اوندر ريشاندريسك قسم بالله خويا بوندر يتقبلنا وانا ميدان والجهاد دجي كافر دجي بيدين دجي قناه تعقض حكم خويا جورو پیغمبر عليه الصلاه والسلام زي فجن افراتي باوچي، براي، مردي، شهيد، بو. كوري، شواركسي لشهيد بو لغزالة قبية اغنبر عليه الصلاة والسلام خبري بوحد باوچي، مردي، كوري، براي شهيد بونا خبري بوحد افراتي كهراء اوان دي قلت انا لله و اليه راجعون سر بومن اونزیکانم لپیناه خوای گورا خویاک تر قربانی شو لکن در گهی مدينه را وسه زای شی من سلمانان هاته ولونه و مدينه هه دلیکو مل پیدا دبن ترمایه او دکره دگرا د شورا گوتین لسه د گره گوتل پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام ک پیغمبر هاد علیه الصلاه والسلام لایم پیسی ایبو ام سلمانانا حربونه پیغمبر دگره والسلام فرموی ب پیغمبر علیه والسلام كل شيء حيّن بعدك يا رسول الله لبعش تلك أي تغيير أخوة هذا ليس سهلًا عسانًا بس تلك زندي بس تلك بميني بس دينة سربكي بس تلك سرفراز بي بس أمتكسر فراز بيتن اوه ترهم مهم نيا غرينغ نيا غرينغ ما نعلم أن تلك تقيمة هيا تقيمة هيا هي. خوش ويستان باوخوة هل لو لحظة دمني كأخوة قوله نوشيتي لو لحظة ملك الموت دير وحد ورده قوله نوشيتي زاغل مالو بي لصل زيغا ادر لخوبي ادر له مستشفى انا لصل خلو ير كوتبي اقل ساحات زياد وميدان زياد بي هل لو دق لو لحظه لو ساعه ملك المودي يروح دشاشي ندق بفيزكوي ندق في بباشكوي كواته ترسنوچ بوصه بيغيرتي بوصه اي بون ابن الفهوان اي بوزلامي وكو خالد وكو امام عمار لا يمكن أن يكون الإمام علي مالياً لكي يمكن أن يكون في رضا ورحمة الأخوة لكنني أودين أن يكون هناك بسر برزي بسر برزي بسر برزي بسر برزي بسر برزي ومع ذلك فإن أغنبر عليه الصلاة والسلام لهم ما يقولون له مو ما بريس الربوا له مو فلو فايبر الربوا له مو ما ذات الاخوه دوره ترساوا سبحانه وتعالى له موش ما تقوي ذات الربوا ده جيرى بقرب زمان فيغمبر عليه الصلاه والسلام شو ده فرمي بزانه شهيدي له بيناي خوي جوره كان دعابه كان كان ابن الشهيد له بيناي خوي جوره خوي دليا النار مكابسنا عليه الصلاه والسلام ده والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لو ددت أن أغزو فأقتله ثم أغزو فأقتله ثم أغزو فأقتله دفرمي خسام بوزاتي نفسي محمدي صلى الله عليه وسلم لدست خسام بخوا دفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام خسام بخوا حزم ليه خوز قد أخوازم بسم غذابكم بكجرم زندی بمواه غذابكم بكجرم زندی بمواه غذابكم بكجرم سه داران پیغمبر عليه علیه السلام و سلامه حدیلیه لبا چی؟ لبا غورهی جهد لبا غورهی شهیداتی لبا فضلی غورهی شهیدی پیغمبر علیه السلام لحديث صحیح داده فرمی خود شویستاد کس حدیلینیه بمری زاره چی تربیتوس تنها شهید نبی هزله بلمر بکسره پاشن زندگی بیتوا آن. پاشن بکسره غذاب آذین، كازن... اتا دازاران پیغمبر علیی صلیحر و سلاح Monta 거는 دا فرمی حزله با لمایِر آنان کرامتی صنو کی او ابروپاده ستا زوره دیوینی factual شهیداتی دیوینی، عزله دازاران زندگی بیتوا دود کہا، بکسره شهید بی، زندگی بیتوا بو شویا. پیغمبر علی السلاح و سلام دا فرمی او کسی که شهید یا کوم د لو پاکین خلل شي د ته کواره لګرځي دونی خوای ګوره له همو ګناهکارو خوش نبي تن حق نبیتن نبي تن خوای ګوره له همو ګناهکارو خوش نبي او در زاله کا او پلانا جن را بگرن کنزان په غبر علی سلام او سلام د فرمی ازار شهیدی که شهید نبي لی دادن د فرمی او کو اوه وایشه نو قرتنه شه بده او د بس ازيته اول د نو قرتنه حملة را زي خويل بيضان خاي غورث ريزق للشهيد ديني ايواراج ني ماراكر شوتش شو ولاي جود بولغالي فيزني على الجهاد على الجهاد بيغمبر عليه الصلاه والسلام خلشي كوكر دو بردي بوغازا لاشي فيسبوك زلا بث الى سربو للساحه ميدان دا ينبو وي بي بن لا قبستان بينيشن پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوا تما شحا ظلي ذكر كاتي روي خو ورجرا اواي كرد فرميان بو ذكر اي فيغنبر فيغنبر عليه الصلاه والسلام فرموي قسم باخوان ملائكه الاسمان دابزيون حنظله اندشوش دا زلابتي لسربو غصن لكربو گوتي وهي لحال ما لكن سبليته مبرده تبريده لسر جي خوشه لنو تابريهات الخزنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام شربه لميدان غزاء كافر ومسلمانين لماذا كان ذلك؟ دنك خرماء يشي لنو دويدانا باشام دنك خرماء كيف ريدانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لماذا برسيبوها تكرت؟ فرموش زوري دو حتى عمنا و دنك خورباها خوب کات ایشی زو زوري دو زوف رایدان چوز؟ دستی بشار کردو شهید بو کات ایشی زوري زور دنك خورباها حتى قوت د دو دو دو دو دو دو. حتى کنه کنه خیوی غفلات نستونه سعد رزای خواهی لیوییتن کهیغمبر علیه سلاة والسلام باس ایده که اللحشتان قصور زیگا شیر و رمحی بیکد بو لشي لشي، سبحان الله، شنين نبول لشي، يان شير يان رمحي فينا كوتبية كانت تشيئي بكاً لما نقول هل يبقرن لسلشان ياندابنين ببنبو سرق ورستان في أغامر عليه الصلاة والسلام لما هات أشوروه هات أشوروه وما نقول زا خلقاتي زوري لبو الصحابراء زا خوائن اللي قالت جوره بيغمر عليه الصلاه والسلام اوا لسر فنزكاني في الدروي اوا لسر فنزكان دروي اوا لا سر فنزكان عليه الصلاه والسلام بو اوا عليه الصلاه والسلام فرمي قسم باخوات زكاني رنيا حفتها زار ولايكل اسمان دابسيون جنازي شعد. سعد بن سرقورو دينيجن حفتها زار ملائكه بص بص بس بلسا برونا خدمه ملائكه تكال برونا خدمه عليه الصلاه والسلام جعفر زي خويلد الشهيد بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ناري لنا جعفر الطياره وبدوب على الاصاله بهز جعفر ا و درواتا لنا وباهج يا ريده كذا سوري يسرح ويمرح رادف يريت اما بسوجي بو جهاد بو شهيد بو وهو دفاع برقري لإسلام ولمسلمان لمقدسات إسلام بك رأينا وخوش يا إستان بارول أخوه بكين شريعة عليه الصلاة والسلام بهند وربقريم دفاع شريعة كيف يغمّر بكين عليه الصلاة والسلام بس هتا كي لخوي غفلة دابين أمام ميدان زهاد ديارة تاغوتان ديارة، بيدينان ديارة علمانية ديارة، مسلمانية ديارة اعلان خود بكا خدار خود وبریار خود بدا فوكل اجلسر خواه قو ربكا يا ربي خواه لده پارينو لو خاترين ودزوانا كانوا صفته في روزا كانت لده پارينو يا ارحم الراحمين بعفو خود عفو ما بك ورحمي خود رحم ما بك دين الإيمان ما السلامت بك لمصبت دين الدين وقامت رزقان ما بك يا أرحم الراحمين لمرض وكان ما خوش خوايا شهيدة كان من أواني لبيناويتو لبيناو لا إله إلا الله جياني خوايا انكر تقرباني يا أرحم الراحمين بلو بايان برز بكي حب سند الله يتو برز يا أرحم الراحمين خداي قورا شفاة ونخوشة كان ما بنيري خدای ګوره اوې نه خوش ولنادږه او لنخوشخانه ولماله وکوتو دا وای دعا دو لیکر دوی نه خدای ګوره درست برز دکینو ببارګای تو بزماني بروجي داواد دې دا دکين شفای بو بنري رحمي په بكي صحت خوش وکي تندرستي خوش وکي بخير خوش او سلامتي او صحت خوشي بګريته نمانو من دالو که شو کاری خو يار ومتي بيدي طاعت او عبادت توکا يا ارحم الراحمين جيره او اسري مسلمانان آزاد وکي خو اوله زندانين له پيناو لا اله الا الله محمد رسول الله آزاد يام وکي سربرز يام وکي سريام بيخي بس دښمنان زندوكان مان اصلاح وکي يا ارحم الراحمين خامس فل مالان له هر شي هنه سريام یه چه تیو یک رزیو برای تیو خوشویستی لنه و مسلمان انداز یاد بکهی خواه اوی دینی توی دوی و سری دیخی و یارمتی دادا سری بیخی اوی خراپه دینی تی ده ده دجای تی دینی تی ده که خواه پشتی بشتینی خوا پشت مشتني خوا بكي عبرد زمانانه هم زمانك يا أرحمر الررحم الخلم ف خب سه تاك المندابين لاوجي قيامت مبرشفعتي بغمر من بك عليه صلا سرة لا قمةبيغبر يارانني لاح آوي كسرار لجر عليه إلى هل الله محمد رسول الله حشر ما مك أرحم الرحمين نجو روج تاعت ععبادته شوناجو ساكصد وخير من خبول بك خدای ګوره توفیق ما باندې لا بوتا کا خوای اوې باشا لسر ریټ او خوای خوش ومن بی اوې خلافه د جریټ وفار رکمه لی بیتو. یا ارحم الراحمین ظلم الا کری اکتری بین یا خدای ګوره لروج قیامت به بش مانکه لدیدنی پیغمبر علی صلاتو و سلام خدای ګوره لروج قیامت به بش مانکه لناو بهشت لدیدنی خد فالذي دني ذاتي خذ ببشمان لكي هلوكو بيغمبر كد عليه الصلاة والسلام وعد بيمن داوة إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 أما بعد فأوصيكم عباد الله نفسي الخاطئة المدنبة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى فيه فيكم في الخلق أجمعين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خوش أيستان هندي تبينيها لسير مزقوتو هاتو تشوي مزقوتو أنزام دان عبادا لنا ومزقوت هم بنسبت اره نو مزگود پیوکان و بنسبت خوشکان لخاعی شوی نیخوان کنیجی تیداده کن خالی اکم خوش آیستان دیاره مزگود موادی تیداده هر ماده که خلق بخیری هنوه خلچه فی سبیل الله وقف فکرده بو مزگود امانتا او امانتا بو منیج ووایه بوتوش و من مایه بیچه چیتنیج وواید بو همو من امانت ووایه ده بی بی پاریز بی پاریزین اسا یو سن سپلیټ زیاتر له 12 13 سپلین لنامز غوت ايش دقه دا را کار بیاه کا بو شېوې نه هر څند څاڅازي ايش ته دا کراک کبل کان غوړه ترکرہ زیاتر قوتي بو هاتوه بلهم هیڅ تا نه کوان نه 25 او کسي ليره برپرسا او فیوندې بوشتانه دهبي هر یو چې اگر له قوی دستی کوئی دسي بو سپلیټ بید دسي بو ګلوبر دسي بو پانکبر دسي بو شټبر کبه کاربا ايش دکاته رضا موایا، رضا موایا، رضا موایا، خزمتکاری همو تانم همو تان براگورهی منن، همو تان خوشک و چی منن لیتان در پر ری موا، بجوانی آگاداری مزگود ش مکن اوس عکمان ل تێک بچن کاربا ببرێ عزییت ما مدا گرمامان بی ناممت چې گەله گەوری هەر لە بیانی لە دوای پاشيوهتا دوای تهراوی خرق لر لەخلو مزوت اح دکخورآاند دخینی ذکر دک سلاول ل دا نوێش دک ی بعدت دک بر مسلمانی خی دبي بههێ سر دبیتن. قازان ز بانی ورینو بە من لبي ببیكمم. بيرم بر علي صلاه والسلام دفر مينين حسن الاسلام المرئي تركه ما لا يعنيه يعني مش يعني ما يراسكين تواو او مسلمان باش اسلام ذاتي جيشتي شو تيبي عندي بيد انا بتدخل لك اي شيء مني من امام وخطيبهم ليره اي شيء مني بس مصبليت فيكم فيناكم طول ما بال اولى لان از كثير ايش تونيا اي لك بيوصل بون مزحه خوشك او سبليتك دانا ورقمي شبود اندراوا دياره خلقك او اي اوې اګادار ته وای لې مسوله او بشد زانی په رقمه باشره لکه ته نو د اسکاری مکه ګناحت انده ګټه بشرت انده ګټه شرطه بوننه سره قدم بومزګو ايو هر سقاوې چې دا وير خو غورا ګناح پیر زکاتو چا کېک ته بونشي خيره شنه بونشي حسنه و و. او پنجه برستانه ګټه او خيره لکه سفوته مدن دزله سپلیت مدن دزله کاربه مدن اګاداري نو مزګو دم پاک را بګرن قران دې خويني که نه ټول شنه برول شنه خو مسلمان د وی اوابیتن روج هر اوانی ائ ما خورډون او خوراک او شهوات له کومه ام بګریم د دې اگادار نظام وین د دې او شتانه کوا هاله لره بی پارازین اګه مله بی خدمت چون چې اگر خدمت مان ک اوش خدمت یې مده کا 8 درېجه وی برکو په چی اگا دین وین تر بتاي وتی بو خوشکان افرا탄 ځوان جته لیوي کسکردل نه نو خود به حرامه خود به اولاش کې کم ځار واس مان کرهاتم بمزګوت به خير بین 100 ساوان غوت ما کسکردل نه نو مزګوت حرامه قاع کې اي وژ مزګوته مزګوته وکي رواه هیڅ فرق کنه جله ده کنه بمزګو حساب دا کریتن خصا کردن څون لري حرامه لوين درېش حرامه اگر قصبه ک خير او درو پاداش تا لې درواتن گناه او خرافاتان بو ده نوستريتن لنا او خود بده لکاتي نژده تراویح <تصفيق> يا ما مساو تر ده قسم مکن تشويش درست مکن چون چې اگا تشويش دروز کړ قصادت کړ هر یچول شونی خو دنج دنګک زور دی دبه په فوزا که بو په فوزا که د خاله چيتر خوشويستان به من, داد. من داد دا من دا خوشويستي ايمانه زرجي ايمانه ژيانو خوشي سراحت ايمانه به من لالانيه امه همو ما او ها دا زين همو ما ها دا دي نو بلم خوشويستان همو شونک نظام چي تا بي خو هي دشي به ملي خدمت دوي مملکت فکر دي چون له درګه دا دان کچي به مرخصه کله شو دا چون او د خواتن اي بودي به مزګو تشفيري ناكي فيري به کو مزګو به مزوت به پاز بروجوروه. لنا مز قسم مکه. لنا مز ت دخلي شد مکه. لنا مز دیارری مک. لنا مز دنگت بررز مك. ب تعبة خوش قي يا اوته لمالو جوان فان بکم برکو پشي لنا شوي نوشکرد مجل ن دروا. нена دروا تدخل شب نكن قسان نكن دنجاني يعني اوتماه يعني الخرطه زياده تنتو كناح نداكاتي ام ناله سبيه كناحي ني بس تو كفير لاكاي كناحك بو تدن سريتن والله اي واران اويل ترى وحده كا قايله دار الهومز قفتي امهيا ام مشكلين من الهومز قفتي هي. بس من مسيحت ارذا كان بو شويه كومات ساك اوا راكنوج داكن داروا يدور كاسر كتصرك داكن هسا من انا كارك نكوتو هذا الجندي خويا نشروندنيه بتين ركوع سمي الله لمن حمده الله اكبر نشروندنيه خوشو يستان خوشتري نش او جيل قرانك راه داكري جيل سوره فاتحه جيل سوره انا انت كما مستبر رزق خينيتو تيجيشتني قران فهم قران حلاوه نشي لاتي نشمان داتي ما لاش بي لدنج من ضاله يا لهوي احرام احرام او الله اعجاب کردو خوشک افرت پر کردو refinانه شو thick Job intent ایمه كل اکبره و اطانقه و اضربه Fiveline ایک حاصل اعجاب طرفه؟ نلما لو ان جينه ایک خوشات او منال انا نه Seattle mir Tiger Gamaya P raisاد فروض ان ن skal04 round و اما تعود رؤیس من ادب دانا ص metal اونم منال اعلب احمال است one ان سا اود하는 اطراق اعلب نالیم تربیاتیان بدن الحمدلله ایوام سلمان تربیاتی زوانی من دانی خوستان بدن بلان فریام که نظامی مسجد کو چون دن و مسجد ایوام فتره کاتو چون فتره کاتو خیناکا نال بشوک بابروشج نبی هیڅ مشکل ني یا بابه رحمت ابابته مسجد بابروشج نبی بابې نسوال لګل په کیناکا بابې لګل یم شکر ما ور بګری او ور بګری هیڅ مشکل ني ابرايمه خوشوستی یم زرجې بل هم فیرن निजामیشان بکین فیر یمکه که عرفدار دکې وا لته نج اختیاره دانه نشي څون حرکت دکې څو خورماکه د خو دنګ کې لچفره د دین او ککا فیر یبکه او په فیر کردن د بیزار 2000 3000 د د کویت عرف فیر بک څورا دوسی ل دواوه په تنیا راب وسل مناله کان فیون دی تام بوان دانبی دنګ تانه یڅه گورتر برتو اگر گسکا کا اگر او ما خوشش را همومن اصلاح دا کن همومن تامل نجا کن دا کن با تامل لئبا کن با تامل عبادت تا کن و د دا دا دین لو چه؟ لو زندیا لو اعقای لیا بس کابرا اگر جین نه نبی و تارکتت اصلاح دا استفاده هرماموستا ماندودا بی هم ایش استفاده لیا ناكن هم کاتا کشم من بناش دروا بفیرو دا تیتن جاکوات همومن نسرشان ما واد زبا اګه مال الکتریبیتن یکتری فیر بکین نو هغه غرو نصحہتی یکتری وکاین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 وقنا عذاب النار اللهم اسر من الجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا اللهم وفقهم وسدد خطاهم اللهم اسر على اعدائك واعدائنا رب العالمين اللهم دمر اعداءك اعداء أدائ الدين اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم واغث في الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم انك عفو اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة اللهم وفقنا للصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة اللهم رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانة وجنة ونعيمة اللهم رزقنا الشهادة في سبيلك اللهم بلقنا منازل الشهداء في سبيلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد أقم الصلاة